كَيْ لَا يَنقَلِبُوا عَلَى أَعْقَابِهِمْ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ سَمَاءٍ مِنْ نَّطَاقٍ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي ۖ قَالُوا أَذَهَبْنَا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 وَلَئِن ذَقَنَّاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ مَنْ غَذَّلِ لَقُولَنَّ مَنْ غَذَّلِ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للخسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليل وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآب جانبه وَإِنْ بَأْسَ الشَّرُّ فَذُو دَعَائٍ عَلِيٍّ قُلْ رَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ بَلَّمَ مَنْ هُوَ في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاء وفي أنفسهم حتى حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا هم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط بسم الله الرحمن الرحيم هميم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 والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الرسول الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنزل أم القرى وتنزل يوم الجمع لا ريب فيه وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا غيب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء أجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أونيان فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحفتمه إلى الله وذلكم <تاركو> الله ربي عليه توكل وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا وَهُال السَّمع لدف لَ مَ قَيد السموعات وَلَ يَل سُقُ الِزقَِ مَ شَاء وَيَقَدد إهُكُ شيءَم